يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أن لَن كُنْتُمْ تَكْتَهُنَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ يَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ كَانَ يُبَيِّنُ الله آياته لِلنَّاسِ عَن لَّهُمْ يَسْتَفْهِمُونَ وَلَا تَ قأَمولَ ق بَنَك بِ بق وَتُدَل بِذ إلى الف كَلتأ قُ فَيق مِد أأَم الناتِ بِإثْ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 119. وقتوا البيوت من أبوابها 110. واتقوا الله لعلكم تفلحون 111. وقاتلوا في سبيل الله الذين